أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنَّاشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَاً فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبَحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْ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 وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ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 بعتت فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم يضارون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ما يأكلون بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من جوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فهم الغاربون. قل إنما أذرك بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا نفحتن من عذاب ربك لا يقولن ياويلنا لا يقولن ياويلنا إن كنا ضالين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا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 وَأَنَّ عَلَى ذَلِكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّ مُدَبِّرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ هَذَا بِآَلِيهِنَّ أَنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمتين يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطاً آتيناه حكماً وعلمان ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلن آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني نسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين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 ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصانت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آيةً للعالمين إن هذه أمتكم أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، وأنا ربكم فعبدون، وتقطع أمرهم بينهم، كل إلى نار جعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت أجوج ومأجوج وهم من كل حدب وهم من كل حدبي أسيلون وَقَتَرَ الْوَعْدُ الْحَقّ فإِذَا هِيَ شَخَصَتْ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا بَلْ كُنَّا غَافِلِينَ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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قُل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انت مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان القول ويعلم ما تكتمون وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان